ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون من الهدايات التي تؤخذ من هذه الآية الكريمة إضافة إلى ما سبق ما في قوله تبارك وتعالى والفتنة أكبر من القتل فقتل النفوس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك فيدفع أعظم الفسادين التزام أدناهما كذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى في هذا السياق الذي رد الله تبارك وتعالى به عليهم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل أن من كان أقوى بطاعة الله تبارك وتعالى فهو أحق بالمسجد الحرام لقوله تعالى وإخراج أهله منه أكبر عند الله المشركون مقيمون في مكة كما هو معلوم، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكنهم ليسوا بأهل المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه كما قال الله تبارك وتعالى إن أولياؤه إلا المتقون، وهكذا أيضا في تقديم ما حقه التأخير. في قوله تبارك وتعالى وكفر به صد عن المسجد الحرام وكفر به فجعل معطوفا على صد وذلك قبل أن يستوفي صد ما تعلق به وهو المسجد الحرام صد عن المسجد الحرام ومقتضى ظاهر ترتيب نظم الكلام أن يقال وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله لكنه جاء بهذا الترتيب للاهتمام بتقديم ما هو أفضع من جرائمهم فإن الكفر بالله أفضع من الصد عن المسجد الحرام فكان ترتيب النظم على تقديم الأهم فالأهم فإن الصد عن سبيل الإسلام يجمع مظالم كثيرة كما قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله فلاحظ قوله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله فهذا جاء فيه هذا الترتيب على هذا النحو بناء على الأعظم والأشد صد عن سبيل الله وكذلك في قوله تبارك وتعالى حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم أقوموا سنعبر بالمضارع وهذا يدل على الاستمرار ثم غياه بهذه الغاية حتى يردوكم عن دينكم أن قتال الكفار للمسلمين أمر مستمر لا يتوقف الى غايه ذكرها الله تبارك وتعالى وهي حتى يردوكم عن دينكم هذا بالنسبة للقتال واما ما يتعلق بالرضا فذلك في الايه الاخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فجعل لتوقف القتال من قبل هؤلاء الكفار الى غايه حتى يردوكم عن دينكم ولكن رضاهم أيضا حتى مع ردة المسلمين عن دينهم لن يتحقق إلا إذا اتبعت ملتهم ثم تتبع ملة من؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وجاء بلا النافيه قبل كل طائفه لتأكيد النفي ولن ترضى عنك اليهود وجاء بأقوى صيغه من صيغ النفي لن, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فجعله إلى هذه الغاية اتباع ملة هؤلاء فإذا اتبعت ملة اليهود لن ترضى النصارى وإذا اتبعت ملة النصارى لن ترضى اليهود فهنا أيضا قال حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فجاء بالشرط إن استطاعوا على طريق الاحتراس حتى يردوكم عن دينكم ان وجاء بهذا الحرف إن الذي يدل على البعد فذلك لن يتحقق ولن يحصل أن المسلمين يرتدون عن دينهم لكن المقصود هنا بيان الغاية أنهم لن يدعوا قتال المسلمين حتى يرجع المسلمون عن دينهم حتى يرد المسلمين عن إسلامهم إن استطعوا ثم هذا الاحتراس بهذه الطريقة والتعليق بإن يدل على بعدي ذلك وأن هذا لن يتحقق ولن يحصل من المسلمين كما يقول القائل إن استطعت أو إن ظفرت بي يقوله لعدوه إن ظفرت بي فاصنع ما بدانك ونحو ذلك يعني هو واثق أنه لا يحصل هذا الظفر ثم انظر إلى هذا الوعيد المرتب عليه ومن يرتدد منكم عن دينه ومن يرتدد فعبر بصيغه المطاوعه اشاره الى ان رجوعهم عن الاسلام ان قدر حصوله لا يكون الا عن محاوله من المشركين يرتدد فإن من ذاق حلاوه الايمان لا يسهل عليه رجوعه عنه ومن عرف الحق لا يرجع عنه كما هو معلوم وقد ذكر هذا المعنى بعض المفسرين وهكذا أيضا بقوله ومن يرتدد منكم عن دينه لم يأتي هنا مفعول ثاني حيث لم يقول يرتدد منكم عن دينه إلى دين كذا إلى دين اليهود أو إلى دين النصارى لأن القضية ليس الشأن في الدين الذي يتحول إليه إذا ارتد وإنما الشأن هو في الرجوع عن الإسلام إلى أي دين كان فذلك ارتداد وتحول إلى الباطل على أي ملة كان مآله ومصيره ولهذا ما جاء بالمفعول الثاني ومن يرتد منكم عن دينه ما قال إلى دينه كذا وكذا فالعبرة هي رجوع المسلمين عن دينهم وأن هذا لا يتحقق وأن هذا لو حصل فذلك الوعيد حاصل لمن وقع له إلى أي دين كان سواء كان من الأديان التي تنسب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد دخلها التحريف أو إلى وثنيات لم تأتي في شيء من دين الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أيضا هنا وضع الظاهر موضع المضمر في قوله ومن يرتد منكم عن دينه ما قال ومن يرتد منكم عنه لأنه قال قبل ذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فذكر الدين والضمائر للاختصار فما قال بعده ومن يرتد منكم عنه فيمت وهو كافر وإنما قال عن دينه عن دينه فجاء بالمظهر في موضع المضمر ليشعر بفداحة هذا الأمر وشدة هذا المقام وفضاعت هذا الجرم ومن يرتدد منكم عنه لا ومن يرتد منكم عن دينه اليرتد عن دينها الحق هذا أمر عظيم كيف يكون ثم قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيموت وهو كافر فهذه جئا بها هذا القيد مقصود لأن ما بعده مما رتب عليه من حبوط الأعمال معلق. بذلك أن الأعمال أعمال الإنسان تكون حابطة إذا مات على الكفر فيمت وهو كافر فهذه الآية مقيدة والآيات المطلقة تحمل على هذا المقيد وبناء عليه يقال بأن من ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام ثانية فأعماله التي عملها قبل ردته هل تكون حابطة باطلة؟ ذاهبه ومن ذلك ما يذكره الفقهاء رحمهم الله يقول لو أنه حج ثم ارتد ثم رجع للإسلام هل يطالب بحجه أخرى باعتبار أن الأولى قد بطلت أو لا قولان لأهل العلم والأقرب أخذا من هذه الآية أن عمله لا يحبط بل يرجع إليه عمله فيكون إسلامه على ما أسلف أسلمت على ما أسلفت هذا في الابتداء حينما يدخل الكافر في الإسلام يقال له أسلمت على ما أسلفت يعني يحسب له أعماله الطيبة في الكفر فمن باب أولى أنه إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام أن أعماله الصالحة التي كانت في حال كونه على الإسلام أنها لا تحبط ولذلك لا يطالب مثلا بقضاء الصلوات حينما كان مرتدا أو بإعادة الحج السابق أو نحو ذلك من الأعمال فهذا ظاهر من هذه الآية فدلت على أن حبوط الأعمال إنما يكون بالموت على الكفر ولاحظ هنا قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حكم ببطلان الأعمال في الدنيا والآخرة وكذلك أيضا بكونهم أصحاب النار وإذا ذكر أصحاب النار هكذا فإن المقصود منهم مخلدون وملازمون لها أهل الخلود الأبدي السرمدي فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وجاء بضمير الفصل بين طرفي الكلام لتقوية النسبة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي باقون أبدا بلا انقطاع هذا جزاء عن الإسلام فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن وان ينصر دينه واولياءه وأن يعز كلمته وأن يذل الكفر وأهله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافات أو سؤال فنعم يقول كيف يكون حبوط الأعمال في الدنيا يعني أعماله التي عملها في الدنيا من حج وعمرة وهذه الزكوات وصلة الرحم ونحو ذلك كله يذهب ويبطل كل الأعمال الصالحة من الصدقات وغيرها فهي تذهب في الدنيا لا يترتب عليها حكم وكذلك في الآخرة لا يحصل من جراء ذلك ثواب فالله تبارك وتعالى لا يتقبلها وتكون لا شيء والله أعلم نعم نعم تفضل كيف؟ أنا بحسب أنا الله تبارك وتعالى يقول من يرتد منكم عن دينه فالأحكام العامة غير الأحكام المعينين نعم تفضل هل يوجد مؤمنون من أهل الكتاب إن كان المقصود قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوجد من في كل زمان من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام من كانوا على الإيمان والتوحيد والاتباع لنبيهم عليه الصلاة والسلام وأما بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كما قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فهذا لا يقبل ولا يصح إيمان إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار والمقصود الإيمان الصحيح المنجي يعني قد يوجد من أهل الكتاب من يؤمن بنبيه أو يؤمن بالله لكن هذا الإيمان لا ينفعه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في الإسلام ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويوجد طوائف من أهل الكتاب بعض فرق أهل الكتاب يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ببعثته لكن يقولون هي خاصة للعرب هذا معروف اعتقاد لبعض فرق أهل الكتاب وتجدون هذا في كتب الأديان والملل لكن هذا لا ينفعهم يقول هو رسول من عند الله عز وجل ولكن خاص بالعرب نعم طيب. لا إله إلا الله السلام عليكم